كَذٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نَخْلُقكُم مِّمَّا مَّاءٍ إِنَّهُ كَانَ مِمَّا لَا يُكَلِّمُونَ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ إِلَى قَدَرٍ مَّعْلُومٍ فَقَدَّرْنَا فَنُعْمَى الْقَادِرُونَ وَأَيُّنْ يَوْمَ يُذِلُّ الْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ يُنطَلِقُونَ إِلَىٰ مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ إِنْطَلَقُوا إِلَىٰ ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ لَّا ظَلِيلٍ وَلَا يَغْنِي مِنَ النَّارِ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالقَصْرِ كَاَنَّهُ جِمَالَتُ صَفْر وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ هَٰذَا يَوْمٌ لَّا يَنطِقُونَ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ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 وَفَوَاكِهَ مِنْ مَا يَشْتَهُونَ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ